آمين. سنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم ما خلقنا الزمات والأرض وما بلهما بل إلا بالحق إلا بالحق ونيذ كتاب قبل هذا أو اثاره من اي ومن اذن وإذا كتنا عليهم آياتنا بمينات قال الذين كفروا قال الذين كفروا للحق لما جاءهم لما جاءهم هذا سحر مبين أن يقولون افسر قُل إِنْ ابْتَغَيْتُمْ فَلاَ تَمْنُنُوا مَن يَبْغِ لَشَيْءَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَا فِي ضُلُوفِهِ كَفَى بِهِ شهيدا بيني وَهُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ قُلْ إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ لا تتبع ما يوحى إليه وما أنا إلا نبي المبين قل أرأيتم إن كان من ذي بك وكفرتم به وشهد شهيد من بني إسرائيل على مثله إن الله لا يهدي القوم الظالمين وقال الذين كفروا من الذين آمنوا لو كان خيرا ما سبقونا ليه وإذ لم يهتدوا به فسيقولون, فسيقولون هذا ومن عَلَيْكَ كِتَابٌ فَإِنْ آمَنَ مَنْ وهذا كتاب مصدق نُصَدِّقُ بِهِ سَهْلًا وَذِكْرًا لِّيُنذِرَ مَنْ فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون <تصفيق> أولئك أصحاب الجنة خالدين فيها جزا ورها ووضعه فوقها وحلوه فقالوه ثلاثون شهرا حتى ذل غاش الجمل وبلغ أربعين سنة قال ربي قال ربي أن أشكر رحمتك التي أنعمت علي, التي أنعمت علي أحسن ما عميوا ونتجاوز عن سيئات من في أصحاب الجنة وعد الصدق الذي كانوا يوعدون والذي قال الوالدين يغفر لكما أخرج وقد خلت القرون من قبله وهما يستغيشان الله وإن كان إن وعد الله حق فيقول ما هذا إلا أساطير الأولين قلان قد خلت في أمير قد خلت من قبل من الجن والان إنهم كانوا خاسرين ولكل درجة علوا ولوقفهم يا الذين كفروا على النار أجهدكم طيباتكم في حياتكم الدنيا واستمتعتم بها فاليوم تجزون عذاب الهول بما كنتم تستكبرون بما كنتم تستكبرون في أرض بغير الحق وبما كنتم تستقون وَيَوْمَ يَعْرَضُ الَّذِينَ كَفَوُواْ عَلَى النَّارِ أَذْهَبُواْ طَيِّبَاتُهُمْ فِي حَيَاتِكُمْ فِي حَيَاتِكُمْ وَالسَّمْعَ وَالسَّمْتَ عَطُوَةً بِهَا فَالْيَوْمَ تُجْزَوْنَ عَذَابَ الْهُوُونِ فَالْيَوْمَ تُجْزَوْنَ عَذَابَ الْهُوُونِ بِمَا كُنْتُمْ تَسْتَكْبِرُونَ بِمَا كنت وتستكبرون في الأرض بغير الحق وبما كنتم تفسقون واذكر أخوات إذ أنذر قومه وقد خلتن وَقَائِمِ الْلَّيْلِ نَافِلاً عِبَادًا لَّهُ وَمِنَ النَّهَارِ يَعْمَلُ لَهُ رِزْقَهُ ۖ فَإِذَا جَاءَ وَقْتُ الصَّلَاةِ فَارْكَعْ وَاسْجُدْ مَعَ الْقَانِ في كنا عن أريمتنا فجناد ما تعيتنا فجناد ما تعيتنا إن كنت من قال إن من علم فَلَن نَرَىٰ عَابِثًا السَّقِيَ بِأَمْنِيَةٍ قَالُوا قَالُوا إِنَّنَا حَارِفُونَ مَطَرَنَا بَلْ هُوَ الْمُسْتَعْجِنُ رِيحٌ فِيهَا عَذَابٌ أَلِيمٌ تُدَمِّرُ كُلَّ شَيْءٍ بِأَمْرِ رَبِّنَا فَأَصْبَحُوا لَا يرى كذلك نجل القوم الهجرين ولقد مكناهم فيما إن مكناكم فيه وجعلنا, وجعلنا لهم سمعا وأبصارا وأسئدة فما وحاق بهم ما كانوا به يشهدئون ولقد أنتنا ما حغلكم من القرى وطرفنا الآيات وطرف لعلهم يرجعون فلولا نطرهم الذين اتخذوا من دون الله قربانا بل ضلوا عنهم وذلك رفهم وما كانوا يفترون وإذ خرفنا إليك نفر من الجن يستمعون القرآن, يستمعون القرآن فلما حضرواه طرحا على شكابا أنزل من بعد موسى أنزل من بعد موسى صدقا لما بين يديه يمزي إلى وإلى طريق المستقيم يا قومنا أذيبوا داعي الله وآمنوا به يغفر لكم من ومن لا يجد داعي الله فليس بمجد في الأرض فليس بمجد في الأرض وليست له أو ياأولائك في ظلال المبين أ يروا أن الله الذي خلق السماء أرض ولم يعيب خلفهم ولم يعيب خلفهم بقادم على أن يحيى الموت بل إنه على كل شيء القدير ويولع الذين يصر على النار عليك هذا بالحفر. قالوا بلى وربنا قال فدوق العذاب بما كنتم تكفرون ويوم يعرض الذين كفروا على النار أليس هذا بالحق قالوا بلى وربنا قال فدوق العذاب بما كنتم تكفرون فَذِكْرُ كَمَا قَدَرُوا الْعِزَّ مِنَ الرُّسُلِ وَلَا تَسْتَعْجِلْ لَهُمْ كَأَنَّهُمْ يَوْمَ يَرَوْنَ مَا يُوعَدُونَ لَمْ يَنبَشُوهُ إِلَّا سَاعَةً إِلَّا ساعة